هم ضرّو ولا نفع، ولا يملكون لأنفسهم ضرّو ولا نفع، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا.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 إِنَّهُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِن أَوْلِيَاءَ وَلَكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ وَلَكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ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 يوم يرون الملائكة لا بشرا يومئذ للمجرمين ويكونون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هبا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا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 قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا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 وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرون بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكل تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن إلا هجوا أهذا الذي بعث الله رسولا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 أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْهُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا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 وهو الذي أرسل اللياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه من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 وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا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 وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُسْجُدُ لِرُؤُوحَمَانِ قَالُوا وَمَرُؤُوحَمَانُ أَنَا مُسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُوراً تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاوَاتِ بُرُوجَ وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجَ وَكَمَرَ مُنِيرَ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 والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حروم الله إلا بالحق ولا يزنون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 يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله وفورا وحيما ومن تاب وعمل صالحا فَإِنَّهُ يتوب إلى الله متابا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 من أزواجنا وذلياتنا قروة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما